وصية معلم طلابه في رمضان قال العبد المتوكل على الله وصية يحث فيها طلابه على استغلال أيام رمضان فيما ينفعهم الحمد لله أن جعل لنا هذا الشهر العظيم المبارك محطة خير نبراس هداية وصيره للسالكين إلى طريق الله هدفا وغايه وجعل الصائمين احتسابا له في أرفع مقام واعلى سنام هذه أيام مباركات وبالبشر والسعد مقبلات فاغتنموها واهتبلوها وجد السير فيها إلى مرضات الله تنال حسن العاقبة واستعدوا لها تنالوا من الله الشفاعه رمضان أقبل يا أولي الالباب فاستقبلوه بعد طول غياب عام مضى من عمرنا في غفلة فتنبهوا فالعمر ظل سحاب رحبوا برمضان خير زائر واطلبوا منه البشائر واعمروا أيامه بالحسنات ولياليه بالباقيات الصالحات فإنه شهر يأتي بديعا وينقضي ويمضي سريعا مرحبا اهلا وسهلا بالصيام يا حبيبا زارنا في كل عام فاغفر اللهم ربي ذنبا ثم زدنا من عطاياك الجسام رمضان يا أبنائي شهر فتح فيه المولى عز وجل لعباده أبواب الجنات وفيوض الرحمات وكنوز القربات وخزائن الحسنات ولطائف النفحات فانشرحت بتزكيته نفوسهم واستنارت بأنواره قلوبهم والتزمت بأوامره ونواهيه جوارحهم وارتقت في شفافية العبودية أرواحهم وارتفعت بأوجه الضراعة أكفهم وانطلقت بسكب العطر الحلال مآقيهم فساروا مع الحادي وهو يحدي وينادي يا هيوم الغفلة عن القلوب تقشعي يا شموس التقوى والإيمان طلعي يا صحائف أعمال الصالحين ارتفعي يا قلوب الصائمين اخشعي يا أقدام المجتهدين اسجدي لربك واركعي يا عيون المتهجدين لا تهجعي يا ذنوب التائبين لا ترجعي يا أرض الهوى ابلعي ماءك ويا سماء النفوس اقلعي يا بروق الأشواق للعشاق المعي يا خواطر العارفين ارتعي لشهر رمضان وقار فلا سباب ولا اغتياب ولا نميمة ولا شتيمة ولا بذاء ولا فحشاء وإنما أذكار واستغفار واستسلام للقهار فالمسلمون في رمضان كما قيل هينون لينون أيسار بن يسري أهل العبادة حفاظون للجاري لا ينطقون عن الفحشاء إن نطقوا ولا يمارون إن ماروا بإكثاري رمضان جاء فأصلحوا فيه القلوب وامحوا بصيامكم وتقربكم إلى الله الذنوب وأسيلوا دموع عيونكم لمرضات مولاكم فإن في خشيتكم لله صلاحكم فالجوع تقوى لله من أفضل الطاعات وقراءة القرآن فيه من أعظم القربات اجعلوا من رمضان قربات لله وصلات فما ألذ الذكر في لياليه وأيامه وما أجمل صوت القارئ القرآن يتلو آياته فيشنف به الآذان ويمسح به الأدران لها أحاديث من ذكراك تشغلها عن الطعام وتلهيها عن الزاد لها بوجهك نور تستضيء به ومن حديثك في أعقابها حادي إذا تشكت كلال السير أسعفها شوق القدوم فتحيا عند ميعاد شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هداية للبشرية وصلاح للإنسانية ونهاية للوثنية القرآن حيث أصلح الله به القلوب وهدى به الشعوب فعمت بركته الأقطار ودخل نوره كل دار سمعتك يا قرآن قد جئت بالبشرى سريت تهز الكون سبحان الذي أسر ليس الصوم صوم جماعة الطغام عن الجماع والطعام إنما الصوم صوم الجوارح عن الآثام وصمت اللسان عن فضول الكلام وغض العين عن النظر إلى الحرام وكف الكف عن أخذ الحطام ومنع الأقدام عن قبيح الاقدام في رمضان تذكر المساكين وارحم الجائعين ففي عالمنا هذا من هؤلاء كثير وعددهم في الأقطار وفير لقد جار عليهم الزمان وأوردهم موارد الخذلان فارفقوا بهم وارفعوا عنهم ما تقدرون من اضطهاد وارسموا البسمة على شفاه العباد فما أزكى النفس التي هي للخير مستقر وللأعمال الصالحات موهلا ومقر أعطوهم مال الصدقات تنال بذلك البركات وتدخلوا في الآخرة الجنات وتحييكم الملائكة بالسلام حيث لا موت بل بقاء ومقام فيا سعد من بنفحات هذا الشهر قد تحقق وإلى مولاه قد تملق وفي حبه قد تعمق ولسلم قربه قد تسلق وبمناجاته قد تانق ولملاقاته قد تشوق ولما يحب ويرضى قد تخلق فكان في أوله من المرحومين وفي أوسطه من المقبولين وفي آخره من المعتوقين ولليلة القدر من القائمين وفي صبيحة يوم العيد من الفائزين وفيما بعده من الأيام على طاعته من الثابتين وإلى رمضان القادم من المستعدين ولبلوغه من الداعين المخلصين فأنت على مشارف البدايه في افتتاح مواسم الهداية وتوفر أجواء الحماية والعناية والرعاية حدد موقعك ومصيرك واختر مكانك ورفيقك وأجب بصراحة عن سؤالنا منذ الانطلاق هل أنت من أهل الغفلة والبعد وحرمان الوصول فنعزيك أم من أهل التوبة